البرنامج الجديد الذي له فكرة خاصة يتخيل فيها الإنسان أن الشيطان أو إبليس الذي لعنه الله سبحانه وتعالى لتكبره وحقده على آدم عليه السلام وعلى بني آدم إلا عباد الله المخلصين والمخلصين أنه في فترة إجازة طوال شهر كامل قدما أنه متفرغ من العمل لأنه مقيد ومسلسل بأمر من الله سبحانه وتعالى هو وكبار مساعديه من مرضة الجن أتخيل أنه جلس ليكتب مذكراته في هذا الشهر مذكرات إبليس التي سوف نعرضها على مدار هذه الحلقات تنقسم إلى قسمين. تقرير منه عما سبق فعله بالمسلمين وبني البشر هذا جزء الجزء الثاني تقرير منه الخطة المستقبلية التي سوف يغوي فيها بني آدم في مشرق الارض ومغربها وعميد مدرسة الشيطانه أو الأبلسة وهو إبليس مدرسة هذه أو جامعته تلك لها فروع في, في كل أنحاء العالم